بحر ملتعب يركض صوت الحديد زور يشعل طريقا لا يخشى الوعيد سيف الأول للقسم والثاني للحياة والثالث يصنع المجد في وجه الممات ليس قرصان عادي وطا يخطوها تشهد ان قصيان من سجن وعد خرج يحمل حلما عظيما فعينه لا تهرب وعدل في أن يصمده والعهد لا يكذب كل جرح في صدره دليل صدق وقوة ما يعرف الأستسلام ما يعرف الضعف سوى هو زوره الرجل الذي يحمل الجبال يقطع البحر ويكسر قيود المستحاس سيف الأول للقسم والثاني للحياة والثالث يصنع المجدا في وجه الممات ثلاث سوارت style Unbreakable <تصفيق> سيفك طويل كظلال أما أنا فثلاثة تشك صدر الجبال تتغنى بأجنحة ملكة يسمون كبات السيب ما بينك بذحب زور يكتب الحاضر ويسقط من كذب أنا زور صعط الفلادي والعظمة أسقط جبالا كأنها ريشة في الظلمة من يجاريني كلهم خيال أنا وحدي ملك الصيوف ظروف يشرب مثل الماء صوت العدم ايها الـ إيه يسك